من الخطاب إلى الغيبة حيث قوله تعالى حتى إذا كنتم في الكل وجرينا بهم بريح طيبة فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قول وجرينا بهم ولو كان على نسق واحد فقال وجرينا بكم لكن قال وجرينا بهم كراهه ان يتصف المخاطبون بما ذكر بعد ذلك ما الذي ذكر وجرى بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاء تاريخ عاص وجاءهم الموت في كل مكان وظن انهم فطر بهم دعوا الله ان يصلح لهم الدين لان نجيتنا من هذه ان نكون من الشاكرين فلما نجاهم اذاهم يبقون في الارض غير الحق نعم لا نجاهم انجاهم تأكدتم؟ طيب فلما انجاهم إذا هم مظلون في الرغم الضالي الحق هذه الاوصاف لا يعني توجه إلى المخاطبين حتى إذا كنتم خطاب المسلمين وما بعدها اوصاف لا تتوجه إلى المسلمين يعني فيها شيء من الغضارة التي أوجهت إليه فقوله تعالى عبس وتولى بدل عبست وتوليت لان المراد بالقول عبس وتولى النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال وما يدريك لعله يذكر طيب الثالث الالتفاف من الغيبه الى التكلم فقوله تعالى ولقد اخذ الله ميذاق بني الصغير وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فحول الكلام من الغيبه الى التكلم في قوله وبعثنا ولو كان الكلام على نسل واحد لقال وبعث ولكن حصل الالتفات اشاره الى عظمه الله عز وجل وانه سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الرسل فهو إشارة إلى عظمته وكمال سلطانه وأنه جل وعلا هو الذي يبعث الرسل وإن كان هذا سيحصل فيما لو قال وبعث لكن هذه أبلغ إذا أضافعي نفسه الرابع من التكلم إلى الغيبة كقوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانه فحول كلام من التكلم الغيبة في قوله لربك يعني ولم يقل فصلي لنا ولو ولو أنه كان على نسق واحد قال فصلي لنا لكنه قال صلى لأبوه وفائد الإظهار هنا الفاجة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا جرّبوبية الخاصة بك لأن الكوثر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال والصفات بوعي منها حمل المخاطب على, على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه وإذا تغير وجه الأسلوب لازم من ذلك أن ينتبه المخاطب ثاني الحمد على, على التفكير في المعنى لأنه لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب لماذا ينتقل من الغيبة إلى التكلم أو من التكلم من ذلك يبحث السبب ثالثاً دفع السلامة والملل عنه يعني عن المخاطر لأن بقاء الاسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالباً قال وهذه الفوائد التي فات في جميع صوره أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام من أن تلفونه تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما ذلك لعله الزك ولم يقل عبس لماذا كراهة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذا القاسي عبس وتولى أن جاءه الأعمى لو قال عبس في شيء من الغضار على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه قال عبس تحاشيا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خطر وإلى هنا ينتهي هذا هذه الملكة من صورة تفسيرنا نسل الله تعالى أن ينفع به ولا هذه يمكن أن يجرى مسابقة نعم ممكن يجرى مسابقة في الحظ أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حليه طالب العلم الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء تحل بآذاب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم دليلا للحق وعليه فاحذر نواقض هذه الأيوة تحل بآذاب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق لأن المقام يقتضي هاته أن يكون عند طالب العلم عفة أما في عيد الناس وعفة أما يتعلق بالنظر المحرم وحلم لا يعاتل بالعقوبة إذا أسى إليه أحد وصبر على ما يحسن من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرامه وإما من معلمه فاليصف واليحتس والتواضع للحق وكذلك الخلق يتواضع الحق بمعنى أنه متعبان له الحق خضع له ولن يبذل له نعم ولم, ولم يغلس لواه بديلا وكذلك للخلق فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه ولا تحترن شيئا وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح هذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس وأن لا يكثر من القهقه التي تميت القلب وتذهب الوقار بل يكون خافظا للجناح متعدما بالاداب التي تليق بطالب العلم وقول متحمل أن دل التعلم لعزة العلم هذا شيء يعني أنك لو أذللت نفسك التعلم فإنما تطلب عزها بالعلم فيكون تغليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة نعم وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم وللإنسان كثير المال وللإنسان سديد رأي وخيالك في كل نعمه انعم الله على بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئه البدن كما جاء في الحديث من جرس ثوبهم خيلاء فالإعجاب يكون بالقلب فقط فإن ظهرت اثاره فهو خيلاء وقولوا إنه نفاق متبليا أما كونه متبليا فواضح وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصر وهو ليس كذلك نعم ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمه عمرو بن الاسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي قلت يمسكها خوفا من منصع الشيخ الذهبي نعم مزيد. قلت يمسكها خوفا من ان يخطر بيده في مشيته فان ذلك من الخيلاء الله. صحيح يخطر بيده يعني يحركها تحريفا معينا يدل على انه, أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء فيقضر بيمينها على شماله لئلا تتحرك نعم ومن دقيقه يا شيخ ولا من دقيقتي يقول ومن دقيقه ما أسنده الذهبي ما هي من دقيقه ما أسنده الذهبي لا من دقيقه الحذر الحذر من نواقض هذه العذاب التي ذكرها وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى واحذر داء الجبابره الكبر فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به فتطاولك على معلمك كبرياء واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي نعم يحضر دعا جبابه وهو كبر وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع التفسير وأبينه واوضح فقال الكبر بطل الحق وغمت الناس وبطل الحق هو رد الحق وغمت الناس يعني احتقارهم والزراع وقوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب, ذنب رسل الله به يريد, يريد فيما نعلم لأن نعلم ان اول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين امره الله تعالى ان يسجد ادي ولكن منعه الكبرياء ابى واستقر وقال اسجد لمن خلقت طينا وقال هذا الذي كرمت علي وقال لما امره ربه ان يسجد قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقولوا انه اول ذنب اذن اوصي الله به يعني باعتبار ما نعلم والا فان, فإن الله تعالى قال للملائكه اني جاءل في العر خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اهل العلم إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كان يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ثم ذكر أمثلا قال تطاولك على معلمة الكبرياء التراول يكون باللسان ويكون ايضا بالانفعال قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول فعلت وفعلت وكذلك ايضا استنكابك عمن يفيدك منه ودون كتب وهذا ايضا يقع لبعض الطلبه إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكر ولم يقبل <تصفيق> تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمات بس الله العالم يعني هذا نوع من الكبر أن لا تعمل بالعلم وقبل العلم حرب للفتى المتعالي يعني أن الفتن المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي صحيح؟ نعم المكان العالي ينفض عنه السيل يمينه وشماله ولا يستقر عليه نعم أيها أي ما بأسله طيب أجابنا سو قبل نعم العلم شيخ دواء لفتى المتعالي العلم دواء لفتى المتعالي يؤدبه كيف العلم ليس دواء لفتى المتعالي يؤدب المتعالي على الناس المتكبر العلم يربيه لكن حرب يعني لا استقر العلم مع مع كبرية والعلم وبما يستقبل <تصفيق> الإنسان العلم بستكبر